بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه أ ن ن ذ ر قومك من قبل أ ن ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم إ ن ي لكم نذير مبين أ ن ع ب د و ا الله واتقوه و أ ط ي ع و ن يغفر لكم بسم ى إن أجل الله إ ذ الرحمن جاء ي و خ لو ك ت ع ل م و ق الرحيم ب إ دعوت و ق ي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا و إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آ ذ ا ن ه م واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا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 ب أ م و ا ل وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أ ن ه ا ر ا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أ ق و ا ر ا أ ل م تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا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 وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا